غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقبه ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم